إلا الزاني أو المشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين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 اللهم غفور رحيم والذين يرمو أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم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 ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم ولولا لا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم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 والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله وان الله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 والله سميع عليم ولا يأت الاولى الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ويصفحوا الا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله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 يومئذ يُوفِّيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله ويعلمون أن الله هو الحق المبين.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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم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 قل للمؤمنين يَغُضُّوا من أَبْصَارِهِمْ ويحفظ فروجهم قل للمؤمنين قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابائهن او ابعولتهن آبائ او ابنائهن او ابنائن او ابناء بعولتهن او اخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو, نسائهن أو ما ملكت أيمانه أو التابعين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 توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء والله واسع عليم وَاللَّهُ يَسْعَفُ الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ إِيمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي أَتَاهُمْ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 ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض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 وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما, يخافون يوما, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأضصار. يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن इकْرِ الله وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يخافون يوما يخافون يوما, يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار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 الذين كفروا اعمالهم كسراب اعمالهم كسراب بغيئه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا حساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر النج يغشاه موج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 أَلَمْ تر أن الله يسبح له من في السماوات وَالْأَرْضِ والطير صافات؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون والله عليم بِمَا يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يألف بينه ثم يجعله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 وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعينين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 انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم اي يقولوا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك, فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون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 وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِنْ تَضِيعُوا فَتَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ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 وَلَبِئْسَ المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ, والذين لم يبلغوا الحلم مِنْكُمْ ثلاث مرات.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 والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم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 أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوائكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتزللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر عن أَن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.